قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكثوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حقا قول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذابا قل بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها قروا وجدوا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وم رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسهم ما أخفى لهم من قوة أعين جزاء أم بما كانوا يعملون؟ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُجْرًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 أولم يروا أنا نتوق الماء إلى الأرض الجرز فنقلد به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفنا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون